أصعب يوم بحياتي لما تروح وما تسأل عن روح صار تقلها الروح وعن قلب هداك أجمل حب لا يا حبيبي غيابك مش مسموح حبيبي حبيبي